وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن الله خلق الناس لحكمة عظيمة فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا بل خلقهم لحكمة وأحتم خلقهم وأخبرهم فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبعث لهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد والهدى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجعل لهذا يا عباد الله مكانا خلقه للهدى وجعل له أجلا ينقضي فيه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وجعل لهذا زمانا وجعل له انقضاءا وكتب على الأرض ومن فيها الفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأشرى في عباده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون وبين لكم ونبهكم عباد الله فقال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لينتقل العبد يا عباد الله من دار العمل إلى دار الجزاء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 الله بالإنسان أن جعل للإنسان في الدنيا عبرا بها يعتبر وبها يتذكر وإن من تلك العبر يا عباد الله مرور الليالي والأيام وانقضاء الأشهر والأعوام اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير والنذير يا عباد الله هنا هو الشيب الذي ينذر الإنسان بقرب الارتحال من هذه الدنيا الله عز وجل يقلب لنا الليالي والأيام لنعتبر بها يا عباد الله يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وفي مرور الأعوام يا عباد الله زيادة في إقامة الحجة على العبد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى حتى بلغه الستين وإننا يا عباد الله نودع عاما هجريا شهيدا ونستقبل عاما هجريا جديدا وإن لنا في ذلك لا أكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر أعوام مرت بنا تطوينا ونطويها عام انقضى من أعمارنا قربنا إلى أخرانا عملنا فيه ما شئنا عملنا فيه ما شئنا وذهب بكل ما فيه لكن ورب الكابة بقيت فيه أعمال أحصيت علينا من خير أو شر يقول الإنسان منا بانقضاء عام زاد عمري سنة وذاك حق من جهة العدد لكنه من جهة الحقيقة نقص يا عباد الله فالعمر معدود والأجل محدود وما ذهب منه نقص لا يعود والأعوام خطوات نمشيها تقربنا إلى الآخرة والله أعلم متى تنتهي الخطوات إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجلي فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل والأجل يا عباد الله ليس فيه انضار ولا تأخير ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون عباد الله عباد الله معاشر الضعفاء إن مرور الليالي والأيام وتتابع الأعوام يذكرنا بالموت وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت لثاء الليل قام يعبد ربه ويتهجد فقال يا أيها الناس اذكر الله اذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه وتذكرون الموت يا عباد الله ليس لنشقى في الدنيا وإنما لنستعد لما هو خير وأبقى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيث قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده السعدادا أولئك الأكياس وقال علي رضي الله عنه وأرضاه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عباد الله عباد الله إن مرور الأعوام وتغير أحوالنا فيها وانتقالنا في مراحل الحياة من قوة إلى ضعف وإدراكنا من أنفسنا أننا نفقد بعض ما كنا عليه لينادي علينا أن الفرص تقل أن الفرص تقل وأن العاقل منا من أدرك نفسه فاجتهد فيما بقي له من قوة وما حالاتنا إلا ثلاث شباب ثم شيب ثم موت وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت نظر ميمون بن مهران يوما إلى جلسائه فرآ شيوخا قد بيضت شعورهم فقال يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا أدركت قالوا الحصاد ثم نظر إلى الشباب فقال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا يا عباد الله اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل تقمك وغناك قبل وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وإن العامل في الدنيا يا عباد الله الذي يعمل فيما يرضي الله يكون يوم القيامة من الفائزين الحامدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المسنين عباد الله عباد الله إن كل واحد منا يقول عند نهاية العام ما أسرع الأيام ما أسرع الأيام في العام الماضي كنا نودع عاما ونستقبل عاما وقد يكون الخطيط قد ذكرنا بمرور الأيام والأوام وما فيها من العبر وها نحن اليوم نودع عاما ونستقبل عاما مر عام كامل والله ثم والله كأنه لحظات إذا نظرنا في هذا الأمر يا عباد الله فإنه يكشف لنا حقيقة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هذا يا عباد الله مثل الحياة الدنيا إنما هي كزرع إنما هي كزرع اشتد فإذا به يكون حصيدا هذا هو حالنا بالدنيا يا عباد الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مكتدرا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 فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك والفائز يا عباد الله من أعمل الدنيا في فكاك نفسه من النار والفوز بالجنة دار الأبرار والخاسر من اغتر بالدنيا ورضي بها وبذخارفها فمن زحزح النار وأدخل الجنة فقد, فقد فز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والأخذ من زهرة الدنيا يا عباد الله لا يعاب به الإنسان شرعا لكن الهلاك يا عباد الله في أن يقدم الإنسان الدنيا على الآخرة يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى تازرتم المقابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم ألا ننظر إلى حالنا يا عباد الله فقال الله من زهر الدنيا وإن الكثيرين منا قد تنافسوا في الدنيا وتحاسدوا وتدابروا وتقاطعوا والعياد بالله فكان حالهم ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأصحابه يوما كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم فقال عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نكون كما أمرنا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتجابرون ثم تتقاطعون أسر أسر تشتتت يا عباد الله بسبب أن الدنيا قد بصطت عليها أخ يعادي أخاه بل ابن يعادي أباه بسبب زهرة الدنيا تنافسنا في الدنيا وألحثنا الدنيا عن الآخرة وأصبح الواحد منا يفكر في دنياه أعظم من تفكيره في أخرى وإن هذا يا عباد الله لمن أكبر المصائب فلنقف مع أنفسنا وقفة فلنقف مع أنفسنا وقفة يا عباد الله ولنتدبر في أحوالنا فإن الموت قريب منا إن الموت قريب منا والله إن الواحد منا لا يدري هل يقوم من مجلسه لا يدري هل يكمل كلامه لا يدري متى يأتيه الموت فنتق الله عباد الله فإن وراءنا أمورا عظيمة وننظر إلى ما أمامنا لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن هذا العمر الذي يمر مع الأعوام وإن هذا الشباب الذي نبليه لن يذهب هدراء وسنسأل عن في يوم عظيم في يوم عظيم فما منكم من أحد إلا فيكلمه ربه فينظر, فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاء وعن ماله من أين اكتتبه وفيما أنفطه وعن علمه ماذا عمل فيه إننا يا عباد الله في هذه الأعمار سنسأل عنها سنسأل عن هذا الشباب وعن هذه القوة وعن هذه القدرة فيما أبليناها هل أبليناها فيما يرضي الله عز وجل او أننا والعياذ بالله قد حاربنا الله عز وجل بنعمه وعصينا الله عز وجل وسنسأل أيضا عن عمرنا كله من من أوله إلى آخره من وقت تكليفنا إلى أن فارقنا الدنيا ماذا عملنا فيه وفي أي شيء أثنيناه أفي خير أمضيناه أفي خير أمضيناه أم في غير ذلك أثنيناه والعياذ بالله ونحن في أعمارنا يا عباد الله نكتسب أمرين ننفق منهما أما أحدهما فهو المال وسنسأل عنه بين يدي الله عز وجل وحقيقة المال يا عباد الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبنيت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتارفه للناس ما الذي يخرج عن هذا يا عباد الله والله لا يخرج عن هذا شيء لكن العبد يسأل يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبه من طريق الحلال من غير ذلك وفيما أنفقه أما الأمر الثاني الذي نستسبه في أعمارنا يا عباد الله فهو العلم الذي نسمعه في خطب. نسمعه في الدروس وكل هذا من العلم وسنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ماذا عملنا في ذلك العلم إن العلم يا عباد الله الذي نسمعه في الخطب مثلا ليس لتمضية, الوق... ليس لتمضية الأوقات وليس لتسلية النفوس وليس لهج الرؤوس وإنما لنصلح أعمالنا ونصحح مسيرنا إلى الله عز وجل وهو حجة لنا أو حجة علينا وسيسألنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا العلم الذي تغلقيناه ماذا عملنا فيه فاتقوا الله عباد الله والتنظر نفس ما قدمت لغد يا عباد الله وحاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أخف لحسابكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على ربكم يا عباد الله لا تخفى منكم خافية كل أمور كل أموركم بين يدي ربكم على هناك يكون التغابن يا عباد الله فاتقوا الله عباد الله وتأملوا في سيركم إلى الله فمن وجد خيرا فليعلم أنه بفضل الله ووالله لولا الله ما اهتدى إلى ذلك الخير فليشكر الله على ذلك الخير وليسأل الله أن يثبته على ذلك الخير وإن وجد غير ذلك ولا بد أن يجد فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إن وجد غير ذلك فليقف مع نفسه وقفة صادقة وليكن أوابا توابا رجاعا إلى الله فإن الله يقبل التوبة يا عباد الله ويغفر الذنب ويفرح بعبده التائب إذا أقبل إليه فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه بمقدار سيركم إلى الله يكون الله لكم فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إلى الله ومن تقرب ومن اتى الله يمشي اتاه الله هروله وإن ربكم يا عباد الله عند ظنكم به فالتظنوا بربكم ما شئتم وإن ذكرتم ربكم في أنفسكم ذكركم الله في نفسه وإن, وإن ذكرتم الله في ملأ ذكركم الله في ملأ خير منه فالعاقل منا يا عباد الله العاقل منا يا عباد الله من أيقن تمام الإيقان أنه غدا مسؤول سؤالا عظيما فأعد للسؤال وأعد للجواب صوابا حتى ينجو يوم العرض على الله عز وجل ثم اعلموا رحمن الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم طل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وارضNO معهم وارضعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك اللهم اجعلنا ممن اكرمتهم بحبك يا رب العالمين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زياده لنا في كل خير اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت اعمارهم وصلحت اعمالهم يا رب العالمين اللهم اطل اعمارنا في طاعته اللهم اطل اعمارنا في طاعته اللهم اطل اعمارنا في طاعة. طاعة. اللهم من علمته مننا على خير مقيم. اللهم فزده خيرا إلى الخير يا رب العالمين. اللهم ومن علمته على معصية. اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا العالمين اللهم من علمته مهاجرا لأخيه أو قريبه او جاره في دنيا اللهم فذهه يا رب العالمين اللهم صلما قطع يا رب العالمين اللهم صلما قطع يا العالمين اللهم صلما قطع, صل قطع يا رب العالمين اللهم اجعل عامنا القادم خيرا وبركه وهدى يا رب العالمين اللهم بارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في اعمارنا وبارِك لنا في قواتنا وبارِك لنا في عافيتنا وبارِك لنا في ذرياتنا وبارِك لنا في أهلنا وبارِك لنا في جيراننا وبارِك لنا في أموالنا وبارِك لنا في بلدنا وبارِك لنا في أولاة أمرنا وبارِك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا اللهم زدنا من النعم اللهم زدنا من النعم اللهم زدنا من النعم اللهم ما كان من خير فيها البلد. اللهم فثبته وجده يا رب العالمين وما علمت من غير ذلك اللهم فادفعه عن هذا البلد يا رب العالمين اللهم زدنا خيرا إلى الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار والله تعالى اعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم